يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْتَقُوا اللَّهَ رَحُولُّوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ هَازَ قَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث فلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلانة معاشر المؤمنين إن الله عز وجل قد فضل أمكنة على أمكنة وأزمينة على أزمينة وجعل للفاضل حرمته ومكانته ومهابته من الأزمينة والأمكنة والذوات والأعيان فالمؤمن الصادق والعبد الخالص لله عز وجل هو الذي فضل يعطي ما حرم الله حرمته ويعطي ما عظم الله عظمته وما حقر الله يحقره فان الله عز وجل يرفع العبد اذا كان كذلك اذا كان متمسكا بالكتاب والسنه معظما لما عظم الله محقرا لما حقر الله عظمه الله عز وجل في عيون الخلق وان تعظيم ماعظم الله من الحرمات ينبي عن مكنون التقوى في الضمائر والقلوب والافئده ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وان تعظيم حرمات الله وشعائر الله له هو دليل خير عند العبد ودليل خير للعبد عند الله وما كان خيرا للعبد عند الله فهو خير للعبد عند صالح عباد الله نعم ومن يعظ الحرومات الله فهو خير له عند ربه فهو خير له عند ربه ألا وإن من الأمكنة المعظمة في الشرع الحنيف مكة بلد الله الطاهر تلك البطاع المقدسة التي يأوي اليها المسلمون من كل حدب وصوب من اصقاع الارض لاداء منسك الحج والعمره وهذا موسم الحج والعمره وهذا موسم اجتماع المسلمين من اصقاع الارض لاداء الشعائر الشرعيه في تلك المشاعر وفي تلك البقاع الطاهره مكه شرفها الله حرمها الله نعم وجعل لها حدودا فلها من الحدود الجغرافية التي حرمها الله ما يزن أو ما يقدر بالكيلومترات سبعة وثلاثين كيلومترا شرقا إلى غرب وتسعة عشر كيلومترا من الشمال إلى الجنوب هذا كله حرم لله عز وجل في تلك البقاع المقدسة نعم هذه مكه حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس روى الشريخان في صحيحيهما من حديث ابي شريح العدوي رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسك بها دما أو يعذد بها شجرة فإن أحد تذرع أو تعلل بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يهدن لكم وإنما أحلتني ساعة من نهار يعني في فتح مكة وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس إذن بلد طائم حرمه الله فتجد المسلمين يعظمون هذا البلد ويعظمون تلك البقعه المباركه فلا يشفكون بها دم ولا يعذبون بها شجره ولا يلتقطون بها لقطه الا من كان منشدا لها نعم مذيعا بشانها معرفا بها هكذا يعظم المسلمون تلك البقاع وتجد من لا خلاقه له من الناس من المجرمين لا يعظم لله حرمه ولا يعظم لله بقعه حرمها الله اوعظمها الله ففي عام 300 و18 من الهجره دغر رافضه دغر رافضه على تلك البقاع الطاهره وعلى حرم الله الامن وقتلوا في تلك البقاع ما يربو على 30 الف نسمه مسلمه نعم في منا وفي جاج منا وصيروها منحر ويا ليتها كانت منحرا للابن والبقر والغنم لا بل كانت منحرا للمؤمنين للمسلمين لعباد الله الصالحين والتاريخ تتناقله الاجيال جيلا بعد جيل وان الرافضه لا يعظمون لله حرمه ولا يعظمون تلك البقاع الطاهره والواقع يشهد وإن تزلفوا للناس بالشعارات المزيفة الجوفاء نعم لا يعظمون لله الحر وإذ جعلنا البيت مثالة للناس وأمنا وهم جعلوا خوفا يسلبون المتفجرات بين الفينة والأخرى إلا أن الله يطير من رجال التوحيد والسنة من يضبقهم ويضبق مقدراتهم ومدفعهم أولئك أهل الفجور والبغي ومن لا يعظمون شعائر الله ولا حرماته ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى من العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا من دخله كان آمنا وبحكم هذا الدين الحنيف فلا تجعل من دخل هذا البيت يكون خائف المذعور ب عدم تعظيمك للشعائر وللمشاعر المقدسه نعم ايها المسلمون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلال ورواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم قال من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسب رجع يوم ولدته امه لم يرفث لم يفسب والفسوق هو المعاصي بانواعها عليك ان تعظم تلك البقاع يا من ذهبت حاجا او زائرا معكرا عليك ان تعظم شعائر الله فان هذا دليل التقوى في ضميرك وقلبك نعم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل ما فيه مظاهره وهم لحق نفسه لقاء تعظيم حرمات الله نعم وتحاشيا لانتهاك حرمات الله في البلد الطاهر في تلك البقاع الطاهره روى البخاري في صحيحه من حديث النسوي ابن مخرمه ومروان بن الحكم ومروان بن الحكم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلح الحديبيه قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو وهو مبعوث ومفوض قريش للصلح بين المسلمين والمشركين نعم قال اما الرحمن فلا ادري ما هو وهذا فيه شيء من التعنت وان لا فهذه الالفاظ يقصد بها ابرام الصلح نعم ولكن اكتب باسمك الله هم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتب الا باسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكتب باسمك الله هم ثم قال هذا ما قضى عليه محمد الرسول الله فلم يمهله سهيل بن عمرو في اكمال ادارته صلى والله اني لرسول الله حقا وان كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله الله اكبر قال الراوي وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله والذي نفسي بيده لا يسالوني اليوم والسلام بكتائب الإيمان والإسلام بكتائب الصحابة معتنرا وجاوز أكثر المسافة ما بين مكة والمدينة حتى صار في صلح الحديدية على مقربة من باب الحرم من باب الحرم ليس بينه ومين البيت إلا نحو عشرين كيلو مترا الله أكبر ومع هذا يتعلم ولسفق الدماء في تلك البقاع الطاهرة على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به قال أما الآن أما هذا العام فلا لا يتحدث العام أننا أخذنا ضغط ولكن ذلك من العام القادم الله أكبر محرمون يسيرون ثمانية أيام على البر على تلك الوسائل القديمة من وسائل المواصلات نعم ثمانية أيام يضربون الأرض حتى إذا كانوا قاب قوسين أو أبنى يمنعون ويستجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الله عز وجل في إدرام هذا الصرح احتراماً لتلك البقاع وتعظيماً لحرومة الله وأن لا يصفك بتلك البقاع دم الله أكبر هذا هدي الإسلام هذا هدي المسلمين تعظيم الشعائر تعظيم المشاعر تعظيم الحرمات التي حرمها الله وعظمها الا وان من الاماكن التي عظمها الله وحرمها الله مدينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مدينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيبه التي تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حرم ما بين بابي المدينه على لسان نبيكم صلى الله عليه قال ابو هريره رضي الله عنه ان الله عز وجل حرم ما بين لابتي المدينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخرجاه من حديث ابي هريره حرم ما بين لابتيها واللامتان هما الحرمتان الشرقيه والغربيه والحره ارض كبيره ملبسه حجاره سوداء ملساء هذه في الشرق وهذه في الغرب هذا حد المدينه هذا حد حرم المدينه شرقا وغربا واما حدها شمالا وجنوبا فما بين عين الى ثور وهما جبلان مشهوران بالمدينه بطيبه شرب وصى الله نعم ايها المسلمون قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحه من حديث علي بن ابي طالب المدينه حرم ما بين عير الى ثور من اهتف بها حرم او اوى فيها مختفا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يغفر الله منه صرفا ولا عدلا وكيد المؤمنين المسلمين القادمين من اصابع يدخله الجنه اذا قدمت تلك البقاع اذا قدمت تلك المشاعر وتلك الاماكن التي حرمها الله يفرح بقدومه اياه يعظمها يصلي في المسجد النبوي نعم يعمل كل طاعه وكل قرباه ينتهز اوقات الاوقات والساعات في طاعه الله لانه قافل وراجع الى بلده ولا يدري ما هو صالح به وهل هو راجع الى هذه البقاع الامناء فتجده مشهدا في طاعه الله معظما لخرمات الله وتجد من لا خلاقه له لا يعظم لله حرمه حتى في طيبه التي شرفها الله فالرافضه قبل ايام قليله لا بارك الله فيهم ولا في بلدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويردمون رجال الامر بالاحذيه والزجاجات الفارغه وما اشبه ذلك ويسبون الصحابه بدءا ب ابي بكر وعمر ويقولون الملعون من شد الحطب على باب بنت النبي الله اكبر يسبون عمر بن الخطاب معتقدين فيه هذه الحكايات الباطل انه احرق بيت فاطمه رضي الله عنها وارضاها وبالتالي يشبهونه نعم في تلك البقاع ويريدون مبش قدور المقير اين تعظيم حرمات الله من احتد فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الا وان من البقاع التي حرمها الله وشرفها الله وعظمها الله لهيا المساجد الثلاثه مسجد الكعبه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسجد الاقصى قال عليه الصلاه والسلام كما بالصحيحين من حديث ابي سعيد لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الحرام والمسجد الاقصى وقال عليه الصلاه والسلام كما بالصحيحين من حديث ابي هريره صلاه في مسجد هذا افضل من الف صلاه في ما سوى الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام ب10000 صلاه الله اكبر كيف تجد المؤمنين متعطشين للعباده والله لقد راينا من تدرف عينهم دم ومن يبكي خاشعا دليلا يبكي من خشيه الله يبكي لانه راى المدينه او راى مكه او راى المسجد الحرام او مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ولا تراه الا مشتهدا قائما بطاعه الله ما استطاع الى ذلك سبيلا لا يمنعه من ذلك الا طعام او نوم وان لا رجع الى مسجده للذكر والتلاوه والط كما اشهد ذلك من القربات نعم هكذا ليكون المسلم معظما لحرمات الله والا فالويل الويل, الويل واستغار الصوار لمن لا يعظم الشعائر الا وان ان الشعائر التي عظمها الله والانماكن التي شرفها الله وحرمها هي المساجد عموما المساجد بنيت لذكر الله وتوحيده وطاعته وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا نعم. بنيت لإقامة السنة والتوحيد وبنيت لدحر الشرك والوثنية والبدع والخزعبلات هكذا لتكون المساجد هكذا لتوضف المساجد فيما بنيت له إنما بنيت المساجد لما بنيت له ومن تعظيمها إقامة الخير فيها ومن تعظيمها تنظيفها وإزالة القدى والعيان والأوراق نعم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول علقت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فرأيت من محاسن اعمالها الا لا يماط عن الطريق ورأيت من مساوي اعمالها النخامه تكون في المسجد لا تدخل نعم وحيث قد صار الناس لا يتنخمون في المساجد الا ما ندر فبقي من انواع وسيخ المساجد وتقديرها ما بقي من الاصناف والانواع التي يعرفها الناس لا سيما في رمضان ياتي بسفرته ويسقط ما يسقط من الطعام المختلف الالوان للروائح الكريهه الممكنه لا يعظم شعائر الله افتقر على التميرات او على المطبات او على شيء من الماء لماذا تاتي بالسفر العريضه الى بيوت الله ثم يتسخ فراش المسجد نعم عليك بصون الحرمات عليك بصون الشعائر يا عبد الله رايت من مساوي اعمالها ان نخامه تكون في المسجد لا تدفن اخرجه مسلم من حديث ابي ذر وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما لما راى نخاعه في المسجد قام مقبلا على الن فان اذا قام احدكم مناديا ربه مستقبلا ربه فيتنخم امامك اي يحب احدكم ان يستقبل تتنخى في وجهه اذا تنخى احدكم فليتنخى على يساره او تحت قدمه وهذا غير ممكن في هذه الايام لوجود البسط البسط والسجاد في بيوت الله ولكن ارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى امر اخر قال يقول هكذا فتنخر النبي عليه الصلاه والسلام في ثوبه ورد بعضه الى بعض نعم ذلك بعضه ببعض وقد هيى الله من المناديل والالات التي تمني عن توسييف المساجد ما هي فعلينا بتعظيم الشعائر علينا بصون المساجد عن نشاد الضال قال عليه الصلاه والسلام الحديث الذي سمعتموه غالبا في الصحيحين عن ابي مريضه وفي مسلم عن ابن عمر وانس وعائشه نعم رضي الله عن الجميع طال عليه الصلاه والسلام كما في مسلم من حديث ابي هريره من سمعتمه ينشد ضاله في المسجد فقولوا لا ردته الله عليه لا ردته الله عليه فان المساجد لم تبن لهذا ولذلك ياتي بعض الناس الى خطيب المسجد لاحراجه فيقول له قل لهم من وجد كذا واك انهم فقدنا كذا لا ينبغي ذلك انما بنيت المساجد لذكر الله وتوحيده وعبادته وللضاللات اساليب اخرى في التحصل عليها ان اراد الله يرجعها الى صاحبها نعم علينا بصون المساجد واحترام المساجد وان لا تسخرت الدعوه الى الحزبيه المقيته والى العصبيه والى العنصريه والقوميه بل يدعى فيها الى الله والى سبيله نعم يدعى فيها الى توحيد الله ونبذ الشرك والوطنيه وما شاكل ذلك مما حرم الله عز وجل نعم اخواني في الله انا وان الله عز وجل قد عظم ازمنه على ازمنه وحطم ازمنته وجعل لها المكانه والمثابه نعم من ذلك معاشر المؤمنين الأشهر الحرم التي نحن في هذه الأيام نعيش لياليها وأيامها نعم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه ثلاثة مساردة وواحد فرد وهو رجب الذي بين جمادة وشعبان هذه أشهر حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض لم يحرمها المحرم شهور ان الله 12 شهرا في كتاب الله يمى خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه ان انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين هذه اشهر حرمها الله عز وجل فعلينا ان نعظمها وان نزداد لها احتراما و عند غيرنا من العمم. اما الى انتهكنا حرومات هذه الاشهر فلا خير فينا حين اذن. نعم نبتعد عن الظلم في سائر عام. ونزداد ابتعادا عنه في هذه الاشهر الحرم. فقوموا الله عز وجل. فلا تظلموا فيهن إن انفسكم. لا نفهم له. بمعنى. ليس المعنى الان سلق هذه. اذا سلقت هذه الاشهر. ان يعود على خالفي صحيحيهما من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنى عشر شهر منها اربعة الحرب ذو القعدة وذو الحجة والنحرم ورجم المضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال لهم ان دماءكم واموالكم واعراضكم شهركم هذا في بلدكم هذا تجد المؤمنين تجد المسلمين يعظمون دم المسلم ويعظمون حقوق المسلمين في سائر العام ويزدادون تعظيما واحتراما لهذه الحقوق وهذه الدماء الزكيه في مثل هذه الاشهر وتجد من لا خلاق لهم من المجرمين كالرافضه الزنادقه على سبيل المثال اينما كان في بلدنا من والله الاشهر الحرم فتلك القريه دماج المعزوله عن اعلام العالم ولا تدري لماذا تلك القريه المعزوله عن اعلام العالم وهم يتبعون كل دقيق وجليل من الاخبار في منشوراتهم واذاعاتهم حتى انهم الذي لا اله الا هو لقد اعتدي عليهم في رجب بسفك الدماء والقتل منهم الرجال والنساء والاطفال في شهر رجب وفي شهر القعده وفي شهر الحجه وفي شهر المحرم يقتلون بغير جرم فعلوه ولا ذنب احدثوه بل هم قائمون على انفسهم وعلى مصلحه المسلمين يتعلمون العلم النافع وينشرونه في اليمن وخارجها ومع هذا يعتدي عليهم الرافضه في الاشهر الحرم فضلا عن غيرها في الاشهر الحرم فضلا عما سواها من الاشهر اسال الله ان ينفعنا بما سمعنا وان يرزقنا علما ينفعنا الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد ربه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا معاشر المؤمنين إن الله عز وجل قد جعل حرمة لدم المسلم نعم في سائل الوقت والزمان وجعل لها حرمة آكل في مثل هذه الأزمنة الفاضلة لا سيما أيضا في الأمكنة الفاضلة واعداء الله كما سمعتم يقتلون الحجيج على مر التاريخ في الازمات الفاضله في اشهر الحج وفي الامكنه الفاضله في منى ومزدلفه ومكه شرفها الله نعم ايها المؤمنون قال النبي عليه الصلاه والسلام لن يزال المسلم في فسحه من دينه المسلم المسلم لا يزال في فسحه من دينه ما لم يصد من حراما أخرجه النخالي عن ابن عمر فكيف لو كان زنديقاً منافقاً كيف لو كان زنديقاً من المنافقين الاعتقاديين إن الجرم أشد وإن البلاء والخطب أعظم وأكبر نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وإنكم لا ترجعوا بعض كفاراً يظلم بعضكم رقاب برق وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث طالق بن أشيح من قال لا إله إلا الله وكفر بنا يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله حرم ماله ودمه بأي حق ينتهف الدم بأي حق تسفك الدماء الليل والنهار وفي الأزمنة الفاضلة بأي حق أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم في بلدكم هذا اخرجه مسلم من حديث ابي هريره لا يحب دم امرئ مسلم الا بقتل قاتله اثيم الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه اخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود اين نحن من هذه النصوص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعاذب الله عليه ولا حيث أن تحترمها إلى أشهر الحرم كذلك مما له حرمة وعرمة من الأوقات في الأشهر الحرم على وجه الخصوص العشرة الأيام التي أنتم واقفون على أبوابها العشر الأول من الحجة لها عظمة ولها حرمة في دين الله ينبغي أن تعظم ينبغي أن تستوعب بالعمل الصالح في الليل والنهار قد أقسم الله عز وجل وعلى اقسم الله على وجله بهذه الايام بهذه الايام على قد جماهير المفسرين والفجر وليال العشر اقسم الله بهذه شرفها فعليك ان تعمرها لتعمرها الى مرضات الله ان تعمرها للطاعه بالعمل الصالح الى رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ما المال ان تحيي الليل في مثل هذه الايام لطول في مثل هذه الايام وغيرها اعمل لكثرة الدواعي الى اخياء الليل في مثل هذه الايام لقصر النهار وطول الليل فربما امتلأت نوما وشبعت نوما وقمت في جزء من الليل لاكيعات تدعو الله في هذه هذه الدنيا والاخره من مال قول النبي عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيه الا حب الى الله وهذا لفظ عام يشمل كل عمل صالح نعم يا معشر المؤمنين علينا بتقdir هذه الايام لا ان نعمرها بكثره الخروج والولوج من الاسواق والمدنها لشراء كسوه العيد اين انت قد لك ذلك وأينا لا يمكنه ذلك إلا مريض أو مسافر شق عليه الصوم قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية وآتية ماضية وآتية ألا تحبون أن يكفر الله بكم بلى والله نحب ذلك فعلينا من اجتهاد من طاعة الله في مثل هذه الأشهر الحرم وفي مثل هذه التسع الأول فإذا جاء يوم النحر شعيرة اي شعيرة ذكرنا يوم عرفه وان الله عز وجل يباهي الملائكه به يباهي الملائكه بعباده الصالحين الوقت فينا في المشاعر المقدسه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في مسلم من هذه عائشه ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وان الملائكة انظروا عبادي انظروا عبادي اتوني من كل سقع من الارض ومن كل حدن وصوت يرجون رحمتي ويخافون عذابي يا سائرين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحو ارواحا ان اقامنا على عذر ومن عدم ومن اقام على عذر فقد راحا علينا يا معشر المؤمنين ان نعظم هذه العشرة لان الله عظمها ومن اقام على عذر فقد راحا وان نحترمها اكثر من غيرها من الازمان لان الله عز وجل اعلى قدرها وجعل لها مزيه من بين المجاري والايام نعم هذا يوم النحر هو يوم الحج الاكبر في نظر جماهير المفسرين واذان من الله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله علينا ان نعظم هذا اليوم لان بعض الناس اختلف المفهوم عنده في العيد في يوم النهر في يوم الاضحى فينطلق في معصية الله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا يحجزه حاجز من شرع او عرف او عدد او قيم واخلاق نبيلة لا والله لان هذا يوم عيد فالعاصي يحصل في افراحه زعم وفي اعراسه تعم ويكون هذا يوم فرحه هذا يوم عوش هذا يوم من العمر دعنا نفعل ما شينا لا والله هذا يوم شعيره محصية لله في يوم العيد أو في سائر الأيام فهو محصية في يوم العيد نعم لماذا حرمت على نفسك الغناء والمجاهرة برفع الأصوار في سائر الأيام وأما في يوم العيد فتبقي الناس والمرضى والذاهب والغادي بهذه الأصوار لماذا تزعد الناس بالعيارات النالية والألعاب النالية لأن ألية المسلمين لا تجوز ما كان مباحاً يفعل ويتوسع فيه في ايام عيد الهنكم لا باس بذلك وانما الحرام فلا يجوز لا في العيد ولا في غيره كذلك ايام التشريق من شعائر الله التي عظمه يعظمها المسلم نعم وهي الايام الثلاثه بعد يوم عيد الاضحى فيها اكل وشرب وذكر لله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر ولم يقل وغناء ولم يقل وعشر وبطر ولم يقل وايداء للمسلمين والجهال وانما قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل اخرجه مسلم من حديث نبيهة الهذلي رضي الله عنه وارضاه نعم كذلك الجمعة يقرأ به مسلم يلبس جميل ما من الجمعة جميلا عنده ما عندهم من الثياب وحسن ما عنده من الملابس الشرعية نعم ويتطيب ويدهي ويبتسل ويأخذ سواكا من تجسر وينطلق إلى بيوت الله ليعبرها عند سماع الخطبة وعند شهود صلاة الجمعة ما أحسن هذا ما أطيب هذا وصار كثير من شبابنا اليوم والمراهدين لا يخرجون إلى المساجد ولا أدهى من ذلك أن أباه يراه في البيت يلهو ويجب Vabbè, non يعني وقد بريت يا رسول الله قال يوم الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أخرجه أحمد من حديث أوس بن أوس يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذو الميح الميح حلال إلا أنك تنتمع منه بهذه الساعة وتغلق مكانك ومتجرك ليتؤوي الى بيت الله وتاخذ اولادك معك من كان منهم في سن التمييز وتعليم الصلاه خذه معك الى المسجد المس هو لباس المسلمين لان كثيرا من الشباب اذا راى ولدا صغيرا يلبس القميص كانه خرج كانه خارج من كهف من اين جاء هذا الولد الذي له قميص وعمامه وجبه وسلاحه والسلاح الابيض من اين جاء هذا الولد الصغير لانه معتاد لبس البسه القفاه من البنطال وما اشبه ذلك علم ولدك لباسك الذي تلبسه مما هو مشروع انت تلبس القميص والجلبه البس ولدك كذلك لا سيما في مثل هذه الايام الفاضله في مثل اعياد المسلمين نعم ينبغي ان تجد بالماء تعظيما ولشعائره احتراما نعم هذا الشيخ ابن باز رحمه الله ليس للمسلمين الا سبعه اعياد عيد الفطر وعيد الاضحى وثلاثه ايام التشريق والجمعه ويوم عرفه هذه سبعه اعياد وليس لنا ما سواها مما نحتفل به نحن مسلمون اكرمنا الله بالشريعه البيضاء النقيه التي يحسدنا عليها اليهود والنصارى لسنا والله لا احتياج الى ان نقرب يوم السف ان نؤدي فيه او ان نقرب يوم النحر او ان مشاركه الكفار في اعيادهم لسنا بحاجه الى هذا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نسال الله ان ينفعنا بما سلام نسال الله ان يضبطنا علما وفهما اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم امننا الشر والمشركين اللهم امننا في دورنا اللهم نور علينا في قبورنا اللهم اصبح ائمتنا وبولاتنا امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك ودعوان آل الحمد لله رب العليم